وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ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 ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له في السماوات وما في الأرض وله الحمد بالآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وثلاثة وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 ونحن على ما قال الله هنا ورازقنا وخالقنا من الشاهدين وبكلماته من المؤمنين المصدقين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على ان هديتنا للايمان والاسلام اللهم لك الحمد ان جعلتنا مسلمين اللهم لك الحمد على أن, على أن ارتضيت لنا هذا الدين الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم لك الحمد على الإيمان والقرآن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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل, على اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسئ أفضل رسلك اللهم لك الحمد على أنزلت على أن أنزلت علينا أفضل كتبك اللهم لك الحمد على أن أنزلت على هذه الأمة القرآن اللهم لك الحمد على أن أنزلت هذا الكتاب أفصح أفصحك أفصح الكتب كلاماً وخيرها تشريعا وخيرا تشريعا واحكاما اللهم لك الحمد على ان حفظت القرآن من الزياده والنقصان اللهم لك الحمد على ان جعلته عظيم الشان قويا الحجه والبرهان جعلته هدى للمتقين وموعظه للمؤمنين وجعلته بشره للمسلمين وهو جعلته رحمةً للعالمين اللهم لك الحمد على أن أيدت سلطانه ورفعت, ورفعت مكانه وأظهرت بيانه يا رب العالمين وعلمت رسولك صلى الله عليه وسلم تأويله وعلمت المؤمنين تأويله ويسرت العمل به يا رب العالمين ويسرت حظه على هذه الأمة يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم انت احق من ذكر وحق من عبده وانصر من ابتغي وارح وارض من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى واكرم الاكرمين يا رب العالمين نسالك اللهم يا ذا الجلال والاكرام ان تتقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم لك الحمد في الاولى والآخرة اللهم لا ما اللهم لا باسق لما اللهم لا باسق لما قبض ولا قابض لما بسط ولا معطي لما منع ولا مانع لما اعطيت يا رب العالمين يا كريم الصرف يا عظيم المن يا من اظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤخر يا من لا يؤاخذ بالغيره ولا يهتك الستر يا كريم العفو يا رب العالمين اللهم انت الهنا وسيدنا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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا يا رب العالمين وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار إنك أنت ذو المن والكرم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في طفاه إلى النار ولا تجعلوا حجة علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن نسألك أن تصلح قلوبنا ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا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 سِرْنَا فِي قُبُولِنَا وَفَارَتَنَا الْأَهْلُ وَالْأَحْبَابُ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم أرحمنا في هذه الدنيا رحمةً تُغْنِينا بها عَمَّن سُوَاكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم اختم لنا رمضان برضوانك اللهم عيد علينا رمضان عوامًا عديدة واذمرت ام في عافيه وتقوى وحياه سعيده يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت هؤلاء عبادك هؤلاء عبادك حضروا خطبك الله حضروا حضروا خطمك. حضروا يا رب العالمين خطبك كتابك يرجون مغفرتك ورضوانك يا رب العالمين اللهم, اللهم إنا قد مددنا أيدينا إليك اللهم إنا قد مددنا أيدينا إليك ورفعنا إليك وأنت رحب خضعت لك رقابنا خضعت لك رقابنا يا رب العالمين وذكرتك ألشنتنا ورغيمت لك أموفنا يا رب العالمين اللهم إننا تذير إليك اللهم إننا تذير إليك مما صنعنا وعملنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم يد الجلال والإكرام اللهم إن قردتنا لا يؤهين أحد اللهم إن خلدتنا فإنه لا يؤثرنا أحد اللهم إنا أبعدتنا فإنه لا يقربنا أحد أنت إلهنا لا نعبد إلا إياك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا اللهم إنا نتوسل إليك نتوسل إليك برحمتك يا ذا الجلال أن تصلح حالنا كله يا أرحم الراحمين وتصلح حال المسلمين يا رحم اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محكما ألي والإكرام أنت أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك أن هذا الجمع اللهم رحم هذا الجمع يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونرفع إليك حاجاتنا كلها يا أرحم الراحم اللهم لا تدع لنا ذبّل غفرت إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولدينا إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحم اللهم أحسن منقلبنا اللهم إنا نتوسّل إليك ونسألك نسألك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحم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 اللهم استعملنا فطاعاتك وجلِّبنا معاصيك يا أرحم الراحيم اللهم أرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرحم هذه الأمة اللهم أرحم أمة صفيك وخليبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرحم ما بها من البلاء وما نزل بها من المصائف اللهم اكف شر اعداء الإسلام يا رب العالمين عن الاسلام والمسلمين يا العالمين اللهم ارفع عن المسلمين العقوبات والمصائب والبلاء والاختلاف يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم ارحم المسلمين يا رب العالمين في كل مكان بني من اعداء الإسلام يا رب العالمين اللهم ابطل مخططات اعداء الاسلام التي يكيدون بها للاسلام يا رب العالمين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اصلح ذات بينهم اللهم اهد انسبر السلام اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين اللهم اقض الدين على المدينين اللهم يا ذا الجلال والاكرام فرج هم المهمومين من المسلمين اقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعافي اللهم انصرنا على من عادانا اللهم تعالى بنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما حيتنا واجعله الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين اللهم اعذهم من شياطين الانس والجن اللهم اعذهم يا رب العالمين من المبتدعين اللهم اعذهم من شياطين الانس والجن يا رب العالمين اللهم اعذنا والمسلمين من شياطين الانس والجن يا رب العالمين اللهم دمر السحره يا رب العالمين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 اللهم أبطل كيدهم ومكرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك صحة بإيمان وإيمان بحسن خلق ونجاحاً يتبعه غلاء ورحمة منك وعافية ومغذرة منك ورضوانا اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخيرها آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال وإكرام أعِذنا من النار اللهم اعِذنا من النار اللهم انه لا جلد لنا على النار ولا صبر لنا على المال يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم اعِذنا من عذاب القبر اللهم اذنى من عذاب القبر يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين واجعلها من خير منازلنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين واجعلنا من حزبه المفلحين يا بالجلال والإكرام اللهم ان علينا وعلى المسلمين بالتوبه النصوح اللهم ان علينا وعلى المسلمين بالتوبه النصوح يا رب العالمين اللهم اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا والمسلمين في الدين اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك ان ترفع الاختلاف والبغضاء يا رب العالمين عن المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أطفئ البدع التي تحادك وتحاد رسولك صلى الله عليه وسلم والتي تحاد الإسلام يا رب العالمين أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير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 اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداه واجعل عمله لرضاك يا رب العالمين اللهم امننا في أوطاننا واصلح اللهم ولاه امورنا اللهم اصرف عنا مضلات الفتن اللهم اصرف عنا مضلات الفتن اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين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 اربعه درجات في جنات الخلد يا رب العالمين اللهم انا نسألك وانت علمه بنا اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام وانت علمه بنا اللهم انا نسالك أن تستجيب دعاءنا وان تحقق رجائنا وان تعيدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اللهم واعدنا من شر كل دشر العالمين اللهم واعدنا من شر كل دشر يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا يا ذا الجلال والإكرام وفقنا للطاعات وجنبنا المحرمات واحفظنا يا ذا الجلال والإكرام واحفظ لنا ديننا يا أكرم الأكرمين اللهم صلِّ وسلم وبارِك على معقدك ورسولك محمد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ودريته وأصحابه وسلم تسليماً كبيراً يا ذا الجلال والإكرام الله اللہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ عيك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السسلام عليكم ورحمة الله السلام عكم ورحمة الله